اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي من عذابك مغفرا انك انت الغفور الرحيم اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء لا اله الله وحده اعز جنده ونصر عبده وغلب الاحزاب وحده فلا شيء بعده اللهم اني اعوذ بك من الكسل والهرم والمس والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى واعوذ بك من فتنة الفقر وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ اللَّهُمَّ مَوْسِلْ عَنِّي خَطَايَايَ بِمَاثِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّ اي تثوب الابيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اسلمت وجهي اليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ صور اللهم اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك ووجهت وجهي اليك والاجت ظهري اليك رغبة ورهبة إليك لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa 'an yamini nuran wa 'an yasari nuran wa fawqi nuran wa ta Nura Wāmāmī Nura Wakhalfi Nura Wajعلī Nura Allahum mleka alhamdu Enta nūrussama wātī Walārdu waman fīhīn وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنْ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعَدُكَ حَقُّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَلِقَاءٌ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ